ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الْمَلَائِكَةَ بالروح من أَمْرِهِ على من يشاء من عباده أناذروا على من يشاء من عباده أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَلَنْعَامَ خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وَتَحْمِلُ أَثْطَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ لَهُنْفُسِ إِنَّ رَبَّ بكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا ترلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي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 يَا بَنِي قَوْمِ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالعِنَابُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخف البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا منه فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ما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 أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلى فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم, لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 قض لهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم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 قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالوا دين فيها فلفي سمو المنتكبرين الله الله